Boom, mm boom, -hmm. boom. هو هو ومبيه في الشبدك الا عز في رب وي الغام في Fear, fear, don't oh. واني والعابئ بنده توصل لي اطلب لي 3 hey, w she yeah. e yeah.